وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا ۖ طَرِيقًا مّّسْتَقِيمًا ۖ فَاثْبُتْ بِهِ وَلَا تَخَافُ دَرَكًا ۖ وَلَا تَخْشَىٰ ۖ فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَوَشَىٰهُم مِّنَ غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إفرائي لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا, ونزلنا عليكم المن كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ 114. قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى 115. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسْفًا وَقَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَتَطَاوَلُ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا ثناء موعدك بملكنا ولكننا حم مننا ولكننا حم مننا اوزاء من زينات القوم فقد افناها فقد افناها فكذلك ان قصامير